118. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر 119. إن هذا إلا قول البشر 110. سأصليه سقر 111. وما أدراك ما سقر 112. لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر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 ليستيقن الذين أُوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ويزداد الذين آمنوا والكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض وليقول الذين في قلوبهم مرضوا والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا 111. وذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء 112. وما يعلم جنود ربك إلا هو 113. وما هي إلا ذكرى للبشر 114. كلا والليل إذ 111. والصبح إذا أسفر إن إنها لإحدى الكبر 113. للبشر 114. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر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 قالوا لم نك من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين